يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من طوى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم, فإن الجحيم هي المأوى.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 إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أوضحها